والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم إِلَّا حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولا العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صنواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعل له نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إننا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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر, بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقدرون فأنشأنا لكم به جنة من نخيل من وخيلى وأعنى باللَّكُم فينا فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرتان تخرج من طور سينات تنبت بالدُّن تنبت بالدُّن وصبغ للأكل وإن لكم في الأعِمال عبارة نستيكم في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أَفَلَا فلا تَتَقُول فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ طَوْمِ مَا عَادا إلَّا بَشَرٌ مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لآذل ملاكًا ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آذان الأولين إن هو إلا رجل بجنان فتربصوا به حتى أحين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك, الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآياتهم وإن كنا لمبتلين ثم جأنا من بعدهم قرنا آخرين، فرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالغاي الآخرة وكذبوا بالغاي الآخرة وأتَرَفْنَهُمْ في الحياة الدنيا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 إلى ميتٍ وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمعوزين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 فأخذت من الصيحة بالحق فجعل لهم ضفاء فبعد للقوم الظالمين ثم أشأن من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء أمّة الرسولها كانوا فاتبعنا بعضهم بعضا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد اللقاء من لا يؤمن ثم أرسلنا موسى وأخا مهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالي فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما كَذَّبُوهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُنْفِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَبَعِيدٍ يَٰأَيُّهَا يا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَمْنُوا صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدون به من مال وبنين أيحسبون أن ما نمدون به من مال وبنين نسارعون في الخيرات. يُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا وَقُلُوبُهُمْ مُعْجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ مُعْجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أَلَا إِنَّهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أَلَا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا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 قد كانت آياتي تطلع عليكم فكونتم على أعطابكم تقصون مستكبرين به سامراء تجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمْ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له كرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولو اتبع الحق لهم لفسدت السماوات والأرض وما فيكِ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم عرضوا أم تسألون خرج فخرج ربك خير فخرج ربك خير وهو خير الرزق وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَا كِبُوْرٌ وَلَوْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ للجوا في طغيانهم يعمن ولقد اخذنا بالعذاب ولابد اخذنا بالعذاب فما استكانوا لربهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى الى فتحنا عليهم بابا عذاب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 هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا طير الأولين، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا أمتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها مما إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 ما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قرب رب إن سُرِيَ انَّمَا يُعَذُّون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلِمْنَا أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من أمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو طائل ما ومن وضاء خل إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا سببينهم فلا سببينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك فأولئك ان كان هم المفلحون فما ذا موازينهم فلا لائك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك, فاولئك الذين خسروا انفسهم في جن أن خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم في نكالحون ألم تكن آياتي تطلع عليكم؟ وكونت بيني انا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا اخرجنا منها فَإِنْ عَدَنَا فَإِنَّهُ ضالِمُونَ قَالَ لَقْسَهُ فِيهَا قَالَ لَقْسَهُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ لَقْسَهُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم إني يزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبفتم في الأرض عدد سنين قالوا لبفنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين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 فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان لهم به فَإِنَّمَا حِسَابُ مَنْ عَمِلَ دَرَبَ إِنَّمَا لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّبْ بِغُفْرٍ وَارْحَمْ وَقُرَّبْ بِغُفْرٍ وَارْحَمْ وَقُرَّبْ بِغُفْرٍ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ